أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم مع القراء مصطفى اللاهوني عبد الودود بن حنيف مشاري بن راشد العفاسي عبد الباري الثبيتي والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ مصطفى اللاهوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلر الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضر أليس الله بعزيز بانتقاد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 إن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملون تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ان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 لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا كُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هوا بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآت لقومي 119. ومعدي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مِن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب غوتة وأنتم لا تشعرون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 لِكَرْتَن فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي انما مسوا المتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بما لا يمسهم سوء ولهم يحزن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَوَسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ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 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا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 الحق وهم لا يغلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيقال للذين كفروا الى جهنم مزوا حتى اذا جاء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 فُتِحَت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم قدنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوا خالد وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبو من الجنه حيث نشاء فنعام اجر العاملين وترى الملائكه تحا منِنْ حَوِ العْش سَّقُونَ بحَمدِ رَّهِم وَقُض بَْنَون بِالحَقَ وَقِيلَ الحَمْدُ لِم لا يِرَبِّ